ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هجوات أولئك لهم عذاب مهين وإذا تفلأ عليه آياتنا و ولا مستكبرا والنامستكبر كان لم يسمعها كان في اذنه وقر فبشره بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم وخالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم قلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنبَتنا بِهِۦ فِيهَا فَأَخْرَجنا مِنْهُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بل الضالون في ظلال مبين، بل الضالون في ظلال مبين. ولقد أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه.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 يا بني يا إنها إن تكون إثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لقريب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 ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات صوت الحمير ألم ترو أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه وأسبع عليكم نعمه ظاهرته وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علمه ولا مدو ولا كتاب منير وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَّبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقا وإلى الله عاقبة الأمور ومن كثر فلا يحزن كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات السدور نمتعهم قليلا ثم نضطروهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله فَالْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ والبحر يمد مِنْ بعده سبعة ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم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 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته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 وَأَخَشَوْا يَوْمَ الَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَوْوَ لَدِي وَلَا مُوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَوْوَالِدِنِ شَيْئَآ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا الحياة الدنيا وَلَا بِاللَّهِ الغرور إن